رَبِّكُمَا تُرْكِبَانِ فِيهَا كُلَّ رُكْبٍ هَامٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ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 فَيَوْمَ إِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 مُتكئينَ على ثُرش بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبَقَ وَجَنَجََّةَنِدَ فَبِأَ آلَِ رَبِّكُم تُكَذبَان فِيهِ قاصراتُ الطَّر فيِي لَ يَطمِثهُمْ لَمْ يَطمِثهُ إِنسُ